ا ل ح م د لله ن ح م د ه و ن س ت ع ي ن ه و ن س ت غ ف ح ه و ن ع ح ن ن ح ل نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن م ن نحن نحن نحن نحن نحن ل ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ه ح أ نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ا ن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح ل ه ح ي نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن وشر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل م ح د ث ة بدعه وكل بدعه ض ل ا ل ة كل ض ل ا ل ة في النار نعلي الله واياكم من النار قبل أ ن ن ب د أ في م و ا ص ل ة ما بداناه من التعليق على ما كتبه الدكتور عبد الكريم زيدان في الوجيز في اصول الفقه نريد أ ن نخطط ل ل س ب و ر ة تقسيمات الدرس و تقسيمات أ ن و ا ع الحكم الشرعي سواء كان حكما تكليفيا او كان حكما وضعيا ونتكلم على تقسيمات أ خ ر ى اختلفت بدخولها في الحكم التكليفي والحكم الوضعي وبعد أ ن نفهم إ ن شاء الله التعريفات والتقسيمات نرجع و ن ق ر أ كلام المصنف ونعلق عليه بما تنسى ع ن ن د الحكم ا ما أن يكون حكم تكليفي وما أن يكون حكما وضع ي الحكم تكليفي ما وضع ي التكليفي تدخل تحته ا ل أ ح ك ا م ا ل خ م س ة الواجب المندوب المباح المكروه الحرام والمحرم الوضعي ن ق س م ل ه سبب شرط م ع ن ى هناك أ ق س ا م أ خ ر ى اختلفها في دخولها لن ت د خ ل تحت الحكم التكليفيه و الحكم الوضع ي منها ا ل ر خ ص ة و ا ل ع ز ي م ة ومنها ا ل ص ح ة والفساد بعض ا ل ر ص و ل ي ن يجعلها و تحت الحكم التكليفي وكذلك ا ل ص ح ة والفساد إ لان أ المصمم اختار أ ن تكون الرخصه العزيمه في الحكم ا ل ت ك ر ي ف ي و أ ن تكون ا ل ص ح ة والفساد في الحكم الوضعي فلذلك نجعلهما أنهما من هنا لإنتباهي القسم القسم آخر تقسيماً يعني, بيعت... يعني انها أ و ص ا ف لفعل المكلف وليست احكاما ت ك ر ي ف ي ه في نفسها طيب الحكم كما قلنا أ ك ث ر من م ر ة هو ماذا خطاب خ ط الشارع ب ا المتعلق ب أ ف ع ا ل المكلفين على ج ه ة الطلب المكلفين أ و التخيير او الوضع بمعنى إ ذ ا صدر خطاب من الشارع سواء صدر من القران آ ن أو او من ا ل س ن ة أ و حتى من ا ل أ د ل ة دل عليه دليل من ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة التي دل على اعتبارها الكتاب و ا ل س ن ة كالقياس ا ج م ا ع ا ل ق ي ا س مثلا او الاستحسان أو عمل ا ل م د ي ن ة عند من يراه ح ج ة او غير ذلك يعني كل ما هو دليل عند قائل ب أ ن ه دليل إ ذ ا دل على طلب سواء كان ه ذ الطلب ا جازما أ و غير جازم وسواء كان ه ذ الطلب ا للفعل أ و للترك أ و دل على التخيير بين فعلين أ و دل على أ ن أ م ر ا ما سبب ا في حكم شرعي أ و مانعا من حكم شرعي أ و شرطا في حكم شرعي إ ذ ا ح ص ل ش ي ق و ن ان ل ا م ر ذ ل و ن ان ا ل ا م ى ح ك و ل و ا الامر ي ل و ا الامر ا ل م ث ب ت أ و ا ل م ن ف ن ي ق ن ا م ر ي ق ن ان ا ي ق ا ل ا م ر ي ا ل م ر ي ل و ن ان ل ا م ي ق و ا ل ا م ر ل و ن ا ل م ر يقولون ان ل ا م ر و ل و ن ان الامر ل و ن ان ا ل ا و ل و ا م ر ي ق و ل و ا ل م ر ي ل و ن ا ر ي و ان الامر ي و ا ل ا م ر ي ا م ر ي و م ر ي ق و و ن ا ل ا م ر ان ا يقولون ا ل ا م ر ي ان ا و ل م ر ي ان ا ل و ن ان ا ا م ل و ان ا ا م ر ي ق ا الامر ي ق م ر ي ق ان م ر ي ن ك ا ن لطلب ن او تخيير سمي ة حكما تكليفيا و إ ن كان لوضع سمي ة حكما وضعيا إ ذ ا نستطيع أ ن نقول أ ن الحكم التكليفي هو خطاب الشارع المتعلق ب أ ف ع ا ل المكلفين على ج ه ة الطلب او التخيير صح الاقتضاء هو الطلب الاقتضاء هو طلب على الإكتباء جهة و ا ل ك خ يجب ر على ة ا ل ل ط أو نفس ان ل ت يكون ه ن ا أن ه ذ ا ا ل ط ل ب إما أن ي ك و ن هناك ا ز ا م ب م ع ن ى أن ي ك و ن الشارع هناك ل اجابه ويكون ع ف ا ل هناك اجابه ويكون م أ يعرف م ه ن ا ل صغة ا ل أ م مع ر ت ج ر د ه عن ا ل ق ر ا ئ ن ف إ ذ ا عرف أ ن هذا ا ل أ م ر مجرد عن القرائن يعني عرف ت ش ر د ه ا الامر من ا ل ق ر ا ئ م استفدنا من ذلك الحكم وهو الوجوه وذكرنا أ ن الواجب ينقسم باعتبارات م خ ت ل ف ة إ ل ى أ ق س ا م م خ ت ل ف ة ف ب ا ل ن ظ ر إ ل ى وقته ينقسم إ ل ى مضيق وموسع و ب ا ل ن ظ ر إ ل ى الى تقديره وعدم تقديره محدد وغير محدد ومن ب نظري إ ل ى تعيين زمانه أ ووقته من يكون مطلقا او مقيد ا ل م ق ي د من يكون موسعا أ و مضيقا إ ل ى غير ذلك من التقسيمات التي تعرضنا لها في الدرس الماضي ف ل نريدها وصلنا في الدرس الماضي إ ل ى المندوب والمندوب هو في الاصطلاح في اللغه هو المطلوب الندب هو الطلب والدعاء و م ن ه قول الشاعر يمدح يمدح اقوام ويذم واخرين لا ي س أ ل و ن أ خ ا ه م حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانه اذا طلبهم للنائبات لكي ينصروه بالحرب لم يطلب منهم البينه والدليل و إ ن م ا انتدب لهم واستجاب لطلبهم لكن قومي و إ ن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء و إ ن ه ا ن قوم إ ذ ا الحرب أ ب د ا ن ا جليه لهم قاموا إ ل ي ه ا زرافات و ح د ا ن المندوب هو في ا ل ل غ ة الطلب ب ا ل ا س ت ل ا ح هو ما طلبه الشارع طلبا غير جازم اذا طلب الشارع طلب غ... كيف نعرف أن غير جازم أ ن لا يكون ب ا ل ص ي غ ة ص ر ي ح ة أ ن يكون ب ا ل ص ي غ ة تقت يفهم منها الندب أ و يكون ب ص غ ه ا ل أ م ر مع وجود ق ر ي ن ة تدل على أ ن ه في الندب تصرف مع الوجوب الى الندب ف إ ذ ا جاء ا ل أ م ر و معه قرينه تصرف الوجوب الى الندب أ و إ ذ ا جاء شيء يقتضي الندب دون أ ن يكون هناك أ م ر كفيع للنبي صلى الله عليه و سلم هذا نفهم من خلال عمات النصوص اننا, أننا م ا م ر و ن بالاقتدام ء النساء صح ولذلك ا ف ل اذا فعل فعلا كان مشروعا لنا على جهه الندب حتى يثبت د ل ا ت ه على ل ب ا ح ة ويثبت د ل ا ت ه على الوجوب ف أ ي ما ش ي ء عرفنا من خلال ا ل أ د ل ة أ ن ه مطلوب على طلبا غير جازم نسميه مندوبا طبعا المندوب درجات فلذلك ي ا ن ب رغب ه فيه ما السلام النفس و ر فيه فضلا مراتب خ ص ص و وداوم ا عليه س وعلانية لا ي س و ي معه ما ر غ فيه ي دون د أن الندب و م ع ي عليه ي ه أو داوم عليه في خص... سرا ولم سرا ع النذب م ت ف ا و ت ة كلها تسمى ن ذ ب ا عند الاصول يسمونها ن ذ ب ا ولكن اذا رجعنا للتطبيقات الفقهيه نجد ان الفقهاء يقسمون المندوب ة إ ل ى أ ج ز ا ء ف أ ع ل ا ه ا ل س ن ة المؤكدة السنة ثم غير مؤكده ة و و س م ن ا سنة خفيفة وليس في ا ل س ن ة خفيف ة و ث م يسمونها مهلا ر غ ي ب ة ف ض ي ل ة ن ا ف ل ة أ ح ي ا ن ا ي س م مندوب و ن ه ا ي ج ع ل ا ل م ن د و ب ة كما هو ا ل ش أ ن عند المالكيه اصطلاح ل م ن د و ب ة ا الفقهاء هذا ليس اصطلاح ا ل ا ص و ل ي يجعل المندوب ة د ر ج ة و ا ل ف ض ي ل ة د ر ج ة دون د ر ج ة ا ل س ن ة يجعل ا ل س ن ة ث م ر ا ت ع ل ي ه السنن ا الواجبه سمونها السنن الواجبه ولا ك ا واجب وجوب السنن كما هو شان في غسل ا ل ج ن ا ب ة وبعض الله و السنن ا ل م ؤ ك د ة هم السنن غير م ؤ ك د ة هم المندوبات هم ا ل ر غ ا ي ب هم مطلق النذل يعني هناك درجات هذه كلها داخله في مسمى الندل عند ا ل أ ص و ل ي ي ن بحسب د ر ج ة ت أ ك د طلبه طيب ما دل, ما دل الدليل لم ما لم يطلبه الشارع لم يطل ب فعله ولم يتركه و إ ن م ا خير فيه بين الفعل والترك إ ن شئت فعلته و إ ن شئت تركته هذا يسمى في ا ل ا س ت ل ا ح مباحا وهو درجات كذلك ل أ ن بعضه يؤجر عليه صاحبه إ ذ ا كان معه ن ي ة ص ا ل ح ة و ا ل آ خ ر لا يؤجر عليه صاحبه لكن هو من حيث من حيث هو مباح لا يؤجر عليه ولا يعاقب لكن قد يؤجر عليه ل أ م ر آ خ ر خارج عنه ك أ ن يكون و س ي ل ة إ ل ى مندوب او و س ي ل ة إ ل ى مندوب باي درجه من درجات ا ل ن د ب ي ة ف ع ن ذلك ينال حكما اخر خارجا عن حكمه الاصلي وقد يكون وسيله الى واجب ويكون واجبا شرب الماء مثلا هذا مباح لكن لو أ ن الشخص عطشان بحيث يخاف على نفسه ه ل ا ك يكون شرب الماء هنا واجبا ل أ ن ه لا يتحقق الواجب الا ل به لكن شرب الماء من حيث هو يسمى حكم الشرعي الإباحة حكمه الشرعي الاباح إ ب ح فنحن ة قلنا كما هذا ا و ج أو أو منذب م ب نقصد عن ملابسات خاصة المجرد بها ملابسات حكمه أ م ا ا ل أ ح ك ا م ا ل خ ا ص ة س ت أ ت ي ن ا في ا ل ر خ ص ة و أ ن ه ا ليست ا ل أ ح ك ا م المضطرده ة إ ن يأتي أ ح ك ا م في بعض الازمنه وبعض الامكنه و ب ا ل ن س ب ة لبعض ا ل أ ش خ ا ص هذه لا تغير شيئا من الحكم ا ل أ ص ل ي طيب عندنا أحيانا يطلب الشارع الأمر يطلب أحيانا ليس على جهة التحريم بحيث يلهم يؤجروا أبن عندنا الشارع على فاعله لكن ولكن الأمر ما لا ترك جهة تاركه اكل الثوم مثلا والبصل والكره أ ك ل ا ل أ ر ا ن ب يعني ب ا ل ن س ب ة ل ل م أ ك و ل ا ت ا ل ص ل ا ة ا ل ن ا ف ل ة في وقت النهي ترك مثلا ركعتي الفجر ترك المندوب ترك, المندو ترك مهلا ت ح ي ة المسجد عندما لا يرى وجوبها و م ج و ه ه ا هذه كلها تعتبر مكروهات تعتبر مكروهات يعني فاعلها لا يلزم ولكنه يستحق اللوم على تقصيره و إ ذ ا فعل اذا اذا, إذا ترك ذلك ا ل أ م ر ف إ ن ه يعتبر ماجورا على تركه لذلك رمض نفس الشيء ب ا ل ن س ب ة ا ل ح ر ا م الحرام هو مقابل الواجب تماما يطلب تركه على جهه الالزام من الشرك بالله سبحانه وتعالى هو أ ك ب ر الحرام واشده والموبقات قتل النفس التي حرم الله الا بالحق والزنا والربا وما شاكل ذلك من كبر ايات الذنوب ثم حتى بعض الذنوب ا ل أ خ ر ى التي ليست من هذه الكبر كل ذلك داخل في ا ل ح ر ا م ف ض ا ل ط الحرام أ ن يكون صاحبه ذاعله ي ا ذ م وتاركه ف ي أ ج ر طبعا الحرام نوعان من الحرام ما هو محرم لذاته وما ن هو م هو محرم لغيره فقد يكون حرام الشيء محرم في ذ ا ت ه كهذه المذكورات كالزنا وشرب الخمر وما شاكل ذلك والشرك وقد يكون محرما لغيره هو و س ي ل ة ل محرم فيمتنع لكونه و س ي ل ة لذلك المحرم ولذلك يقسم العلماء المحرم إ ل ى قسمين محرم لذاته ومحرم لغيره ما ف ا ئ د ة هذا التقسيم فائدته ان المحرم لغيره إ ذ ا عارضته مفسده ارجح مصلحه ارجح ابيح, إذا مفسدة أرجح أبيح اكل ميتا م ل محرم لكنه محرم لغيره لاضرار م أ نتيجه لكن إ ذ ا عارضت م ص ل ح ة أ ر ج ح وهو خشيه ا ل إ ن س ا ن على ه و ا ث نفسه ابيح هذا المحرم بل وجب كما سياتينا في أ ن و ا ع الرخصه ان منها ر خ ص ة واجبه اذن عندنا هذه أ ق س ا م الحكم التكليفي لا نطين بها قد شرحناها مرارا طيب هناك نوعان آ خ ر ا ن صنفهما بعضه ا ل ع ل م في أ ق س ا م الحكم التكليفي وهما ا ل ر خ ص ة و ا ل ع ز ي م عهد من الشيء ا ل ر خ ص ة في ا ل ل غ ة هي ا ل ل ي و ن ة و ا ل ن ع و م ة يقال و انا أ من ر خ ص ة م ع ن ا ل ي ن ا و ن ر خ ص السعر بمعنى ل ي ن ت ه و سهولته و في الاصطلاح هو تخفيف الحكم من ص ع و ب ة إ ل ى س ه و ل ة مع بقاء سبب الحكم ا ل أ ص ل ي تخفيف ا ل ح ك م من ص ع و ب ة إ ل ى سهولة مع بقاء سبب الحكم ا ل أ ص ل ي ما معنى ه ا ل ك ل ا م يعني هناك أ ح ك ا م ع ا م ة هناك أ ح ك ا م تكون ع ا م ة لكل الناس في كل ا ل أ ز م ن ة وكل ا ل أ م ك ن ة هذه أ ح ك ا م م س ت ق ر ة وهناك أ ح ك ا م ع ا ر ض ة في بعض ا ل أ ز م ن ة وبعض ا ل أ م ك ن ة وبعض ا ل أ ش خ ا ص ف ش أ ن العزائم أ ن تكون ع ا م ة والشان الرخص ان تكون خ ا ص ة الله سبحانه وتعالى جعل ا ل ص ل ا ة فرض ا ل ص ل ا ة على ع ا م ة الناس على جميع المسلمين ص ل ا ة الظهر فرضها أ ر ب ع ركعات صح ه وسلم أ ر ب ع ركعات تجب على كلنا نستطيع اذا سئلنا عن ص ل ا ة الظهر كم ركعه نقول أ ر ب ع ركعات ونحتاج ان نقول للمسافرين هي ث ا ن ي يعني الحكم ا ل أ ص ل ي أ ن ه ا أ ر ب ع ركعات لكن هناك بعض الناس تكون له ظروف خاصه فيرخص له في قصر ا ل ص ل ا ة من هو المسافر المسافر و المتلبس بنسك يعني على ن ي ع القول ب أ ن ن س ك هو سبب التقصير الذي في الحج وقيل سببه السفر يعني السفر السفر هو سبب ل ل ر خ ص ة ل ل ر خ ص ة القصر القصر إ ذ ن يسمى القصر يسمى ماذا رخصه هذه ا ل ر خ ص ة إ م ا أ ن توصف ب أ ن ه ا و ا ج ب ة إ ذ ا قلنا ان القصر واجب أ و توصف ب أ ن ه ا م س ت ح ب ة او توصف ب أ ن ه ا م ب ا ح ة كونها توصف بالوجوب و ا ل ا ب ا ح ة و ا ل ن د ب ج ع ل بعض العلماء يصنبها من ضمن الحكم التكليف وكونها هي ب ا ل ح ق ي ق ة م ت ع ل ق ة بسبب الحكم بسبب الحكم ف كان الشر ا ع جعل هذي قضيه ة ذ ه ا ل م ش ق ة أ و ه ذ ا ج ل هذي جعل هذي ع ل هذي جعل هذي جعل هذي جعل هذي ج ا ل ه ي جعل هذي ج ا ل هذي ج ل هذي جعل هذي ج ل هذي جعل هذي جعل هذي جعل هذي جعل هذي جعل هذي جعل ا ذ ي جعل ه ا ي ج ل هذي ا ع ل هذي جعل هذي جعل هذي ج ل هذي جعل هذي ل هذي جعل هذي جعل هذي جعل هذي ج ل هذي جعل هذي ج ل هذي ج ل هذي ل ه ي ج هذي جعل ه ي جعل هذي جعل هذي جعل هذي جعل هذي ج ع هذي جعل ه ذ ه ذ ا ل م ه م هناك أ ح ك ا م ع ا م ة سواء في العبادات أ و في المعاملات يقع فيها استهناء من ا ل أ ص ل لمقتضى ي ا ق ت ض ذلك في بعض ا ل أ ز م ا ن أ و في بعض ا ل أ م ك ن ه او في بعض ا ل أ ش خ ا ص أو بعض او ل ل التخصيص ح ا ا هذا ت اقتضته الذي بعض ا ل أ أو الأماكن يسمى رخصة بشرط أن ز م يسمى ا ا ن بعض بشرط يلقى ل رخصة ح ك م ا ل س ب ب ا ل الأصلي ح ك م موجود سبب, الحكم الأصلي موجود. سبب التكليف ح ك م موجود الأصلي ا ل سبب ب ص ل ا ة ا ل ظ ه ر مازال قائما لم يزل المكلف مكلف ص ل ا ة ا ل ظ ه ر بسبب أ ن ه عاقل بالغ دخل عليه وقت إ ل ى آ خ ر ه يعني السبب موجود لكن قام به ظ ر ف مؤقت هو السفر هذا الظرف يناسبه التخفيف فخفف الشارع الحكمه تبعا لذلك الظرف ف ف هذا ا ل ت خ ي يعني انتقال هذا الامر من ص ع و ب ة وهي ص ل ا ة اربع ركعات الى س ه و ل ة وهي ص ل ا ة ركعتين مع بقاء السبب الذي من اجله ش ر ي ع الحكم الاصلي ما يزال الحكم الاصلي م ش ر و ع ليس ممنوعا هذا يسمى ر خ ص ة هذا مثال عبادات الفطر في رمضان مثلا فمن شاهد منكم ا ل ش ه ر فليصوموا سبب الوجوب ما هو دخول شهر رمضان صح ولا لا رؤية الشهود هنا ليس بمعنى الرؤيه معنى الحضور عدم السفر شهد شهودا ليس من شهده مشاهده ش ه و د ا ل شهد, شهد ر بمعنى خ و ل شهر رمضان هذا السبب ف وجوب الصوت اذن سبب الحكم ا ل ع ص ي ه موجود وهو دخول شهر رمضان صح ولا لا والشخص المكلف موجود ما زال مكلف لم يسقط عن التكليف صح ولا لا لكن صار في وضع من المرض أ و من السفر ي ق ت ض التخفيف يناسب التخفيف فخفف الشارع عن الحكمه ل ل ح ا ل ة ا ل ع ا ر ض ة وسيرجع الحكم ل ل ح ا ل ة ا ل م ا ض ي ة ا ل ح ا ل ة ا ل أ ص ل ي ة إ ذ ا زال الحكم العارض هذا السبب العرض اذا زال رجع الحكم إ ل ى ما كان عليه هذا يسمى ر خ ص ة الفطر في رمضان للمسافر أ و للمريض هذا يسمى رخصة الأصل أن يمسح الشخص يسمى يمسح رخصة يغسل رجليه بالوضوء اذا أ ر ا د ا ل ص ل ا ة السبب هو ق ي ا م ا ل ص ل ا ة صح ولا ا ل س ب ب قائم والشخص يجوز له إ ذ ا كان يلبس الخفين أ ن يمسح عليهما المسح الخفين ر خ ص ة ل أ ن ه أ م ر يسر في الشارع من ص ع و ب ة نقل في الحكم من ص ع و ب ة إ ل ى س ه و ل ة مع بقاء سبب الحكم ا ل أ ص ل ي هذا يسمى رخصه هذه كلها في العبادات ا مثال ا ا ت نمثل م م ل ل في, في ع عندنا السلم هذا معروف أ ن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بعد إ ن س ا ن ما ليس عندهم أي لا يجوز لك أ ن ت ب ي ع سلعه هذا الكمبيوتر لا يجوز ان تبيعه هو ليس عندك ها؟ لا يجوز ان تبيع أ ي شيء ليس عندك قال كما في حديث حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك لكن الشارع راى أ ن هناك بعض المعاملات يحتاجها الفقراء ويحتاجها ا ل أ غ ن ي ا ء كثير من المزارعين لا يجدون ما يزرعون به ويحتاجون ه ن ا موسم قبل أ ن يحصدوا زراعتهم يحتاجون إ ل ى س ي و ل ة ن ق د ي ة يعيشون بها أ و حتى بعض الحبوب و ا ل أ ش ي ا ء التي ي أ خ ذ و ن ه ا لكي يعيشوا بها و ا ل أ غ ن ي ا ء يحبون استثمار أ م و ا ل ه م أ ي ض ا وعندهم ق د ر ة على أن يترك هذه ا ل أ م و ا ل في ذمم الفقراء إ ل ى حين ففتح مجالا يستفيدون الاغنياء والفقراء وجعله استهناء من هذا ا ل أ ص ل وهو لا تبع ما ليس عندك ما هو هذا الاستهناء هو السلام هو, السلم هو مهلا وزنها وكيلها ونوعها وأجلها وتكتزم معلوم والوزن أن الآن من من نحدد يعطيك لي في شيئا الكيل سلعة ذمتك المال التمر مبلغ فاذا حان ا ل أ ج ل أ ت ي ت ن ي بها أ ن ت ليست عندك هذه السلعه بل قد تكون ا ل س ل ع ة ليست في الوجود أ ص ل ا في ه ذ ا الوقت لكنها ستوجد في وقت ا ل أ ج ل إ ذ ن هذا استهناء ا ل أ ص ل تخفيف ا ل أ م ر من سهوله هذا ت خ ف ي ف على الناس في م ع ا م ل ا ت ه م من ص ع و ب ة و ي التشديد عليهم ب أ ن يحرم عليهم ب ي ع كل ما ليس عندهم إ ل ى س ه و ل ة وهو إ ب ا ح ة السلام مع بقاء سب ب الحكم ا ل أ ص ل هذا يسمى ا ل ر خ ص ة أما العزيمة فهو مقابل الرخصة الحكم, الأصلي الحكم الاصلي يسمى عزيمه وما ي ق ا ب من التخفيف العارض يسمى رخصه ولا يسمى الحكم رخصه ولا عزيمه رخصه الا اذا كان هناك عزيمه, ولا يسمى عزيمة إلا إذا كانت هناك رخصة اما اذا كان الحكم ليس فيه استهناء اصلا فهذا دائما ع ز ي م ة ح ت ى لا يسمى عزيمه وان كان هو ع ز ي م ة في نفسه ليس له اصطلاح خاص يبقى ي و ص ى ب ما هو فيه من وجوب او ندب او اباحه او كذا إ ذ ن هذا هو معنى ا ل ر خ ص ة و ا ل ع ز ي م ة طيب ننطلق إ ل ى ما نحن العزيمه قلنا ا ل ع ز ي م ة هي الحكم ا ل أ ص ل ي الذي جعله الشارع لجميع الناس في جميع ا ل أ ز م ن ه والامكنه والظروف والحكم العارض هو ا ل ر خ ص ة الحكم ا ل أ ص ل ي هو ا ل ع ز ي م ة ا ل ح ك م العارضه وبضدها وبضدها تتميز ا ل أ ش ي ا ء و إ ذ ا عرفنا عرف الحكم ا ل ع ا ر ض ة عرفنا به الحكم ا ل أ ص ل ي و إ ذ ا عرفنا الحكم العارض بس الاتمام ا ل إ ت م ا م ع ز ي م ة والفطر والتمام إ و تقصير ر خ ص ة الصوم عزيمه ر خ ص ة طبعا ا ل ع ز ي م ة و ا ل ر خ ص ة كلاهما توصى بالاحكام قد تكون عزيمه واجبه وقد تكون عزيمه قد تكون رخصه و ا ج ب ة وقد تكون ر خ ص ة م س ت ح ب ة وقد تكون ر خ ص ة م ب ا ح ة لكن الغالب على الرخصه انها اباحه لمحرم هذا و الغالب الرخصه انها ا ب ا ح ة لكن قد تكون واجبه كالرخصه الميته ل م ض ط ر م ه أ ك ن ه ا ل م ي ت ة ب ي م ا يوما ي ر م ا يوما يوما ي و ا يوما يوما ي و م يوما يوما يوما يوما يوما م ا يوما يوما يوما يوما يوما ي و ا يوما يوما يوما يوما يوما يوما يوما ي و ه ا يوما يوما يوما يوما يوما يوما ل و م ا يوما يوما يوما ي ل م ا يوما يوما يوما يوما ي و ا يوما ي و ا يوما يوما ي و ه ا ي و ي ب ا ح ي و ا ي و م ي و م يوما ي ا ي ا ي و ا يوما ي ان يقول ك ل م ة الكفر لكنها لا تجب عليه بل يندب له أ ن يصبر فالرخص إ ذ ا توصف ب ا ل أ ح ك ا م ا ل خ م س ة يعني توصف بالندب و ا ل ا ب ا ح ة وكذا ولذلك الله جعلها من الحكم التكليف خلونا ا ل آ ن نشرح هذه الحكم الوضعي لنرجع للتعليق على الكتاب وبعد بعد إن ش التعليق ء ا ل ل ه بعد ا إ ذ ا بقيت هناك ا س ئ ل ة نطرحها ل س ل ة ا ن ي اتوقع ان بعض ما س ي س أ ل عنه سيتي بالعرض هنا الحكم, الحكم الوضعي هو أ ن يضع الشارع أ م ر ا ما سببا ل ح ك م أ و شرطا ل ح ك م أ و مانعا من ح ك م و ل ن أ خ ذ م ا هي الحكم هو وجوب ا ل ص ل ا ة وجوب ا ل ص ل ا ة حكم شرعي حكم تكليفي صح ولا لا سبب وجوب ا ل ص ل ا ة دخول الوقت مثلا جعله الشارع سببا لوجوب ا ل ص ل ا ة هذا حكم م ض ع ي يعني الشارع لم يجب ع ل ي ن ا ان ندخل الوقت ولكن جعل دخول الوقت سببا ل إ ي ج ا د ا ل ص ل ا ة صح اذا هذا السبب مثال الشرط ا ل ط ه ا ر ة جعلها الشارع شرطا في ص ح ة ا ل ص ل ا ة فنحن أ و ش ا ر ع علينا ا ل ص ل ا ة وهذا حكم تكليفي لكن جعل هناك شرطا في هذا الوجوب مع ا لو صلينا ولم نؤدي الى الشرط تبطل هذه ا ل ص ل ا ة ف هذه ا ل ط ه ا ر ة من جهه ي اننا مامرنا بها هي حكم تكليفي ومن ج ي ت ي أ ن الشارع جعلها شرطا حكم وضعي ا ل م ا ا ن ع ل ح ي ض والنفاس ب ا ل ن س م ه ل ل م ر أ ة مانع من صحتي الصلاه ف ا ل ص ل ا ة حكمها الوجوب والسبب سببها قائم وهو دخول الوقت لكن ب ا ل ن س ب ة ل ل م ر أ ة لا تصح لوجود المانع والحكم لا يتم إ ل ا إ ذ ا قام سببه وتحقق شرطه وانتفى مانعه حتى تكون ا ل ص ل ا ة ص ح ي ح ة لا بد من وجود سببها ا ل ص ل ا ة قبل وقتها لا تجوز شرطه وتحقق شرطها وانتفاء مانعها اذا الحكم لا و د له من ايام السبب وتحقق الشرط وانتفاء المانع فما هو السبب السبب هو ما يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكم يعني ما يلزم من وجوده وجود الحكم شرعا وجوده الشرعي دخول الوقت يلزم من وجوب الصلاه حكم ما هو ح ك م ليس الصلاه حكم وجوب ا ل ص ل ا ة و م ج ر د دخول الوقت و ج ب ة ا ل ص ل ا ة صح و يلزم من عدمه عدم وجود عدم ا ل ص ل ا ة عدم الحكم يعني اذا لم يدخل الوقت ل م تجب ا ل ص ل ا ة ا ذ ا ما يلزم من وجوده الوجود و يلزم من عدمه العدم يسمى سببا مثلا البيع سبب في الملك سبب في الملك هذا ا ل أ م ر إ ذ ا اشتريته كان سببا في الملك يعني قد يكون شيء يعني الحكم الواحد شرطا وسببا ومانعا قد يكون شرطا وسببا ومانعا أ ع ط ي ك مثال م ه ل ا كون الشخص كافرا هذا سبب كونه من يهودي مهلاً او نصراني سبب في مراده من أ خ ي ه النصراني ومانع من مراده من أ خ ي ه المسلم يعني هو سبب ومانع في نفس الوقت لكن ليس سببا ومانع لشيء واحد و إ ن م ا لشيئين منفصلين النكاح م ه ل ا قد يكون سببا سببا في حل زوجته ومانعا ومانعا من ماذا نكاح أ م ه ا ونكاح أ خ ت ه ا يعني من, من لا يجوز الجن بينها أ ومن لا يجوز الزواج بها اصلا حتى بدون جن يعني ا ل م س أ ل ة قد يكون الشيء واحد شرط وفي حكم ومانع للحكم آ خ ر لكن لا يكون شرطا لا يكون سببا في حكم مانعا من نفس الحكم هذا مستحيل ل أ ن السبب ل أ ن السبب هو المانع متناقضان تمام ا السبب والشرب. السبب السبب ي ر ز م من وجوده وجود الحكم و ي ر ز م من عدمه عدم الحكم أ م ا المانع ي ر ز م من عدمه عدم الحكم ي ر ز م من وجوده من وجوده عدم الحكم لكن لا ي ر ز م من عدمه عدم الحكم بل قد يكون الحكم رتب على ا م و ا ن ع أ خ ر ى و أ م ا الشرط يلزم من عدمه عدم الحكم لكن لا يلزم من وجوده وجود ا ل ح ك م ولا عدم إ ذ ن عند ن ا ش ي ء يلزم من وجوده وجود و العدم هو السبب وعند ن ا ش ي ء يلزم من عدمه من وجوده, <سؤ hold on> من وجوده من وجوده العدم ولكن لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم وعند ن ا ش ي ء يلزم من وجوده, من وجوده من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ا ذ ن كما قال ا ل أ خ وهذا وصائع هو المانع يقابل الشرط طبعا مع خروجه عن ا ل م ا ه ي ة إ ذ ا دخل في ا ل م ا ه ي ة يسمى ركنا مثال عندنا تكبيره ا ل إ ح ر ا م تكبيره ا ل إ ح ر ا م ب ا ل ن س ب ة ل ل ص ل ا ة ما هي شرط و الركن ل ه يلزم من وجودها يزم من عدمها العدم صح ولا يزم وجودها وجود ولا عدم قد تجد و تكبير الحرام وتجد ا ل ص ل ا ة وقد تجد و تكبير الحرام و ل ن هذه ا ل ص ل ا ة صح ولا لا؟ هي ت ش ب ه ا ل شرط لكنها داخل ة بما هي ا ل ص ل ا ة بل سما شرطه سما ر ك ن ا ا ل ا ص ط ل ا ح تسمى ر ك ن ا ا ل ر ق بين ا ل ركن وشرط ا ل هو دخول ا ل ر ك ن في ا ل م ا هي ة وخروج ا ل ش ر ط عنها طهرت الحدث يزم من عدمها العدم لكن لا ي ز م وجودها وجود ولا عدم قد تتوضا ولا تصلي وقد تتوضا وتصلي هل الطهر د ا خ ل في م ا ه ي ة ا ل ص ل ا ة خارجه اذن هذا يسمى شرط إ ذ ن كما يقال الركن في م ا ه ي ة قد ولج اي دخل والشرط عن م ا ه ي ة قد خرجها هذا الفرق بينهما كلاهما يلزم من, من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم و يفترقان في ان أ ح د ه م ا داخل فيما ا ل هي ة و ا ل آ خ ر فاذا س أ ل ن ا ما الفرق بين الشرط والمانع نقول هو ضده هذا يلزم الشرط يلزم من عدمه العدم والمانع يلزم من وجوده العدم كلاهما لا يرزم والشرط وجود من عدمه وجود ولا عدم من وجوده وجود ولا عدم والمانع و لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم و أ م ا السبب فيلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم إ ذ ن افترقت هذه الماهيات و ا ض ح ة إ ن م ا يشتبه منها ه ن ا ن متضادان وهما الشرط والمانع والسبب يشترك مع الشرط في أ ن ه يلزم من عدمه العدم ويشترك مع لا لا يشترك مع الشرط يشترك مع الشرط في أ ن ه يلزم من عدمه العدم لكن يفترق عنه في كونه يلزم من وجوده الوجود والشرط ليس كذلك بابا والسبب يشترك مع المانع في م ا ذ ا في أ ن ه ك ل ا ه م ش ل و السبب لا يشتركان في معنى عام السبب يشترك مع المانع في م ا ذ ا أ ن ه ضده هو ضده لا يشتركان ضده يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده العدم لكن ا ليشتبه ل ي هو الركن مع الشرط ل أ ن هذا داخل بما هي وهذا خارج عنها إ ذ ن هذه باختصار هي أ ه م ب ق ي ة لنا ا ل ص ح ة والفساد ا ل ص ح ة والفساد ا ل ص ح ة والفساد يوصف بهما ا ل ع ب ا د ة كما توصف بهما ا ل م ع ا م ل ة ومعنى ا ل ص ح ة في ا ل ع ب ا د ة أ ن تقع م ج ز ئ ة ولا يطالب صاحبها بالقضاء ومعنى ا ل ص ح ة في ا ل م ع ا م ل ة أ ن يترتب عليها النبوذ فلو قلنا هذه ص ل ا ة ص ح ي ح ة فيقصد بها ماذا يقصد بها ان صاحبها يؤجر عليها و يقصد بها أ ن صاحبها لا يطالب ب ق ض ا ء لا يطالب بها إ ع ا د ة ذ ه ل ص ل ا ة ل أ ن ه ا مجزل لا ي ص ح ة تقتضي ا ل إ ج ز ا ء لكن إ ذ ا قلنا ه ذ ه ا ل ص ل ا ة فاسد ة أ و باطل المعنى انا يجبو يعادت وهي اذا قلنا هذا الصوم باطل منا ع ه ي ج ب ق ض ا ء ه إ ذ ا قلنا هذا الحج باطل منا ع ه ي ج ب ق ض ا ء ه إ ذ ا البطلان لا يترتب عليه اثار اثار ا ل ع ب ا د ة هي الاجر ة براءه الذمه من التكليف هذه اثار ص ح ة ا ل ع ب ا د ة أ م ا ا ل م ع ا م ل ة ف آ ث ا ر صحتها ي ترتب اثارها عليها ما معنى ترتب اثارها عليها اذا كان ب ي ع ا يترتب عليه الملك إ ذ ا كان ك ا ح ا يترتب عليه حل البضع إ ذ ا كان يعني مهلا ع ط ق ا يترتب عليه ا ل ح ر ي ة إ ذ ا كان يعني اي م ع ا م ل ة ث ا ه ا ي قلنا هذه م ع ا م ل ة صحيحه ة م ع ن ا ا يترتب عليها اثارها ا ل ش ر ع ي ة ويقابلها م ع ا م ل ة ف ا س د ة أ و ب ا ط ل ة اذا قلنا هذه م ع ا م ل ة ف ا س د ة هذه م ع ا م ل ة باطله معناها ماذا؟ معناها لا هذا بيع باطل معناها لا يترتب عليه الباع للسلعة. ملك المشتري ل ل س ل ع ة ولا ملك ا ل ب ا ع للثمن ولا يترتب عليه أ ي شيء من مشروع التصرف لذلك اذا قلنا هذا العقد نكاح باطل معناه لا يترتب عليه البضع ا ب ا ح ة البضع ولا يترتب عليه ميراث ولا يترتب عليه شيء من أ ح ك ا م ولا يترتب عليه ع د ة ولا يترتب عليه شيء من أ ح ك ا م العقد ل اللهم يترتب ع ان لا شيء واحد قد يترتب لعاره ق ض ي ة النسب إ ذ ا كان هناك شبهه ذ ه ا ل شيء اخر إ ذ ا نرجع ل ن ق ر أ ما كتبه ا ل م ص ن م رحمه الله بعد هذه الاطلال ا ل ب س ي ط ة ولعلنا إ ن شاء الله أ نفصل ن ص ف ح ة ا ل م ا ن ي والثلاثين من وجيز يقول الندب الدعاء إ ل ى ا ل أ م ر المهم والمندوب المدعو إ ل ي ه ومنه قول الشاعر لا ي س أ ل و ن أ خ ا ه م حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانه وفي الاصطلاح هو ما طلب الشارع فعله من غير إ ل ز ا م بحيث يندح فاعله ويذاب ولا يذم تاركه ولا يعاقب فقد يلحقه اللوم والعتاب على ترك بعض انواع المندوب ويدل على كون الفعل مندوبا صيغه الطلب اذا اقترن بها ما يدل على اراده الندب لا الالزام سواء كانت هذه القليله نصا او غيره ثم جاء ببعض ا ل آ ي ا ت التي فيها أ و ا م ر صرفت عن الوجوب إ ل ى الندب ك ا ي ة الدين وما بين ان المندوب يقسم إ ل ى أ ق س ا م س ن ة و ن ا ف ل ة ومستحب و ت ط و ع وحسان إ و ف ض ي ل ة مع تعريفه لهذه الكرات وطبعا ل أ ن المصنف حنفي ف ت أ ث ر ت تعريفاته ودرجات المندوب عنده ب ا ل ح ن ف ي ة وما عنده م ا ل ك ي ة ف ي خ ل تعريفات ذكر مثلا أنه ركعه الفجر س ن ة مؤكده وهذا عند جماهير العلم كذلك لكن عند ا ل م ا ل ك ي ة أ ن ه ا يسمونها ر غ ي ب ة يعني هناك تفاوت في الاصطلاح في د ر ج ا ت المندوب بين الفقهاء أ م ا الاصوليون فكله يسمونه مندوبا نبه المصنف رحمه الله إ ل ى أ ن ا ل م ن د و ب ة يعني يس... ا آه... ن ظ ر ف ي ه إ ل ى الحكم نفسه لكن قد يكون مندوبا بالنسبه لفردي ولكن ب ا ل ن س ب ة لمجموع ا ل أ م ة هو واجب وهذا ش أ ن فروض ا ل ك ف ا ي ا ت كلها يعني ف م ل النكاح ب ا ل ن س ب ة للشخص الاخ ل ي شرفتنا فمندوب لكن ب ا ل ن س ب ة ل ل أ م ة وجود ناس متزوجين هذا, هذا لا بد منه أ ن يوجد في ا ل أ م ة ل أ ن عدمه يؤدي إ ل ى اختلالي الى عدم وجود إ ل ى حد منه من ممن يقوم بفريطة ا ل ج ه الله ا د في سبيل الله هو م ن ي ع ب د ا ل ل ه س ب ح ا ن ه و ت ع الى على احد ل وبالتالي يقول الأمر إلى في الأرض فيكون لكن بالنسبة ل أ أ ر ض يكون في في فيكون ممنوعا تناقص فساده الناس لا يختل لو أ نظام شخصا يخاف يختل لا الذي الزواج لا على نفسه ن ترك المجتمع ولا يختل نظام الكون لكن لو أ ن الناس كلهم ت ب ا ط ؤ و ا على تركه لكان ذلك محرما ونفس ل بالنسبة لتحديد الناس المهلة بالنسبة لشخص معين عزل ش ي معين ء لغرض الشرعيين وكذا وكذا ورضا ب الزوجين هذا يشرع لكن ان ت ت و ا ط ع الامه كلها على منع منع الانجاب هذا ممنوع المساله قد تكون في نفسها مباحه او مندوبه ولكنها تكون بمجموعها واجبه او محرمه ثم جاء بالمطلب الثاني صفحه واحد واربعين فقال الحرام هو ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الحتم والالزام فيكون تاركه م أ ج و ر ا مطيعا وفاعله ذ ا آذما عاصيا ع ل التحريم ه مبين صيغة أن ت ت س د من التحريم من نفظ صريحة حرمت في قوله ي ك م م أ اذما بالنهي الصريح ي ل يرد م يصرفه إلى الكراهة من قوله تعالى من قول النبي صلى الله إلى قول صلى عاصيا يحل كذلك هذا ة الى قول فاجتنبوا ليجسم الى الاوثان إ ن م ا ا ل خ ب ر والميسر والانصاب و ا ل أ ز ل ا م و ر ي ج س م ن عمل الشيطان فاجتنبوه إ ل ى آ خ ر ثم قسم الحرام إ ل ى قسمين فقال الثابت من استقراء أ ح ك ا م ا ل ش ر ي ع ة أ ن الشارع لم يحرم شيئا إ ل ا لمفسدته ا ل خ ا ل ص ة أ و ا ل غ ا ل ب ة هذا باستقراء كل المناهج ا ل ش ر ع ي ة لما استقراها العلماء ومن استقراها ابن القيم رحمه الله والشاطب وغيرهم لما استقرؤوا كل النصوص الوالده العز بن ع ز السلام وغيرهم من الائمه لما استقرؤوا النصوص ا ل ش ر ع ي ة وجدوا أ ن ه ان كلها أ ا ل ش ر ي ع ة لا تنهى عن شيء إ ل ا وكانت مفسدته إ م ا ماحقه لمصلحته أ و غ ا ل ب عليها على الاقل م ان يكون مفسدته إ ذ ا كان منهي العمل او ان تكون مفسده خالصه ليس فيه م ص ل ح ة أ ص ل ا ً أ و فيه م ص ل ح ة ق ا ص ر ة عن م غ م و ر ة في مفاسده ثم هذه ا ل م ف س د ة التي تكون في المنهي عنه إ م اما أن تكون إ أ ن ترجع إ ل ى ذات الفعل المحرم وهذا هو المحرم لذاته أ و لعينه و إ م ا أ ن ترجع إ لا ى ذ ترجع الفعل لا ت إ ل ى ذات الفعل بل إ ل ى أ م ر اتصل به وهذا هو المحرم لغيره فالمحرم لذاته هو ما حرمه الشارع ابتداء لما فيه من الاضرار أ ض ر ر أو أ ا ل والمفاسد ا ل ذ ا ت ي ة التي لا تنزك عنه كالزنا ت ز و ج المحارم و أ ك ل م ي ت ة وبيعها والسرقة، وقاتل ا ل س ر ة و النفس بغير ا ل حق ونحو ذلك وحكم هذا النوع أ ن ه غير مشروع أ ص ل ا ولا يحد للمكلف فعله و إ ذ ا فعله لاحقه الذم والعقاب ولا يصلح أن يكون س ب ب ان يكون محرم سبباً شرعيا يصلح لا أ يكون محرما س ب ب شرعيا الشرع تترتب يترتب أذره محظور عليه العقد العقد عليه على الميتة يحل الأحكام وإذا كان محدا المكلف لا ا بطل ولم فأكل له فعله ل و سببا ر ق ة لا تكون س شرعيا بهبوط الملكة ل أ ن ه ا هي أ ص ل ا م ح ر م ة ف لا يكون الحرام سببا للحلال والزنا لا يصبح سببا شرعيا لثبوت النسب والميته ت و و ا ا ر ث ل إ ذ ا كان ت محلا لعقد البيع بطل عقد ولم يترتب عليه ما يترتب على البيع الصحيح المشروع وعقد النكاح إ ذ ا كان محله أ ح د المحارم ع العلم بذلك كان العقد باطلاً ولم يترتب عليه شيء مما يترتب على عقد كان باطلا مما النكاح بذلك ولم يترتب يترتب شيء الصحيح ث ب ولكن ت ا ن بين الطرفين والحل بينهما زمن س ب بل يعتبر والتوارث والحقوق والحل الدخول و ل قد يباح بعض أ ن و ا ع المحرم لذاته عند ا ل ض ر و ر ة ل أ ن تحريمه كان بسبب مفاسده ا ل ذ ا ت ي ة ا ل م ع ا ر ض ة لحفظ الضروريات الخمس وهي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال ا ا الشارع دائما ما ل ل إلى العقل يؤدي فساد الدين فساد يحرم في في فساد في النفس أو فساد في العرض أو أو أو هذه س م ى الضروريات الخمس ويقال ان الشرع كلها جاءت بتاع بحفظها حتى ان الشارع حفظا لهذه الضروريات حفظ لنا ما يحفظها فحفظا للمال شرع لنا حد قطع ا ل س ر ق ة يعني قطع عضو من ا ل إ ن س ا ن حفظا لماله وحفظا للنفوس شرع القصص وحفظا للاعراض شرع حد ا ل ق ل ف وحفظا للعقول شرع حد الخمر حفظا ل ل ا شرع حد القطع حق ط ع السرقه حفظا للدين شرع حد ا ل ر د ة يعني شرع حدودا من أ ج ل حفظ هذه ا ل أ ص و ل الخمس حد ا ل ر د ة لحفظ الدين والقصاف لحفظ النفس و حد الخمر لحفظ العقل وحد القذف لحفظ العرض وحد ا ل س ر ق ة لحفظ ا ل م ا فالميته يحل و ك ل ه ا عند خوف الهلاك يعني ا ص ل كانت م ح ر م ة لما فيها من ا ل م ف س د ة فلو عارضت هذه ا ل م ف س د ة م ف س د ة اعظم منها رجحت عليها ل أ ن ا ل م ف س د ة التي تخشى ان يزول ا ل إ ن س ا ن ب ا ل ك ل ي ة ليس فقط يتعرض ل م ف س د ة و إ ن م ا يزول ب ا ل ك ل ي ة هنا تباح ف ا ل م ي ت ة يحل اكلها عند خوف الهلاك والخمر يحل شربها دفعا ً لهلاك النفس ل أ ن حفظ النفس ضروري فكان لا بد من تحصيله باباحه المحرم المحرم لغيره وهو ما كان مشروعا ً في ا ل أ ص ل إ ذ لا ضرر فيه ولا مفسده وان منفعته هي ا ل غ ا ل ب ة و ل ك ن اقترن به ولكن اقترن به مقتضى تحريمه ك ا ل ص ل ا ة في ا ل أ ر ض المغصوب ة ا ل ص ل ا ة في نفسها و ا ج ب ة ولكن إ ذ ا وقعت في ا ل أ ر ض ا ل م غ ص و ب ة ت ر ن ا بها شيء محرم والبيع وقت نداء الجمعة البيع في أ ص ل ه مباح لكن محرم لعارض وهو وقت ا و ا ل ن ك ا ا ح ل م ق ص و د تحليل مطلقة ا ا النكاح التحليل تزوج الشخص ثلاثا إباحة زوجها الأول النكاح الأصل مباح تزوجها هذا مباح هنا خالطه لمطلقة مطلقة أجل لو من أمر حرمه لكن عنه تزوج في الذي هو خارجا آخر هذه لاجله والنكاح على خ ط ب ة الغير والطلاق البدع ي والطلاق في الحيض والطلاق في الطهر المسفين وبيع الاجل ف أنت ذرع بذلك و ي ي ه إلى أ هذا يسمى بيوع ا ل أ ج ا ل فهذه ليست م ح ر م ة لو نظرنا ا بعتك س ل ع ة ب أ ل ف ثم اشتريتها منك ب ا ل ث م ا ن م ئ ا لكن ب ي ا ل ث ا نظرنا ي صحيحة لكن ن ل أ ن القصد هو التذرع الى الربا كان محرما لغيره فهذا محرم لغيره وهذا بيوع العينه مثلما ذكرنا ولكن اتصل به ما جعل فيه م ف س د ة وضربا ف ا ل ص ل ا ة بذاتها مشروعه فهي و ا ج ب ة ولكن لما اتصل بها محرم وهو الغصب جاء النهي عن ا ل ص ل ا ة في ا ل أ ر ض ا ل م خ ص و ب ة والبيع بذاته مباح ولكن وقوعه وقتا لداء ا ل ج م ع ة جعل فيه م ف س د ة التعويق عن السعي إ ل ى أ د ا ء ا ل ص ل ا ة فجاء النهي عنه والنكاح بذاته مشروع فهو مباح او مندوب ولكن وقوعه مع ا ل خ ط ب ة على خ ط ب ة الغير جعل فيه م ف س د ة اداء الغير وحكم م من ثم ا عداوة الشارع وهكذا قال ينتج عنه من عداوة فنهى عنه وبغضة و هذا النوع من المحرم يقوم على أ س ا س نظرتنا إ ل ي ه فالمحرم لغيره مشروع من ج ه ة أ ص ل ه وغير ذ ا ت ه و مشروع من ج ه ة ما اتصل به من أمر محرم فمن امر ل ف ق ه ا ء ن غلب جهة م ش و ع على ي ة أصله ح ر محرم ة ما اتصل ص فقال ل به إنه ي سببا ش ع ي ا ا ا ل ح ر لذاته لا سببا شرعيا يكون لكن الحرام لغيره هل يصح سببا شرعيا فيقال يصح الفعل وتترتب عليه آ ث ا ر ه ولكن يكون صاحبه آ ذ م ا يتعلق التحريم ب ا ل ذ م ة ب ذ م ة المكلف والتعلق ا ل ص ح ة بالفعل من الفقهاء من يغلب جانب النهي فيفسد ا ل أ م ر ب ا ل ك ل ي ا ت م ا هو الشيء عند الحنابله مثلا في باب مهل الغصب ا ا ل ص ل ا ة في بعض ا ل م ق ص و ب عندهم ب ا ط ل ة لا تجوز تجب اعادتها ا ل م ل ك ي لا يرون ذلك ر ا ن أ ن ه ع ص ى وصحا ف ا ل و أ ن ا ل إ ن س ا ن غصب مان و ت ر ض ى به عند الملكيه صلاة وضوءه صحيح. الصلاه ص ح ي ح ه لا يطالب ا ل إ ع ا د ة ولكنه آ ذ م بفعلهم عندهم ذكاك في الجهاد بين ج ه ة التحريم و ج ه ة ا ل إ ب ا ح ة و ا ل إ ي ج ا ب هذا عندهم ان عند الملكيه ح م ل ه ا على الكراهه فقط لا يفسد عندهم وعندما حمله على الوجوب أ ف س د به البيعه إ ل ا عندما يرى أ ن النهي لا يقتضي الفساد فلم يفسد به البيع وعلى هذا النظر تكون الصلاه ة بارض ا ل م غ ص و ب ة ص ح ي ح ة م ج ز ئ ة و ت ب ر أ ذ م ة المكلف منها وهو اثم بالغصب والبيع وقت النداء صحيح مع الاذن ل ي ق ا ع ه في هذا الوقت وهكذا ومن من غلب جهة فساد ما الفقاهي فساد غلب اتصل بالفعل لنهر جهة ع لو ى م ش ر ع ي ة أصله ف ق ان ل الفعلي وعدم الشرعي ولحوق الإثم بفاعله ل بفساد ترتب وعدم أثره أ جهة الشخص ف في س ا نظارهم لا تبقي أثاراً د م ل تبقي ر الفريق الأرض و وعلى المقصوبة والنكاح المقصود به التحليل والطلاق البدعي ونحو لو ع البدعي ي في التحليل ة الصلاة أصله الأساس أن قال ببطلان ذلك هذا هذا فقهاء به من ش تزوج ا م ر أ ة وهو يريد ا ب ا ح ة ه ا لزوجها ا ل أ و ل وعقد عقدا صحيحا تام الشروط و ا ل أ ر ك ا ن هل هذا به؟ العقد يستبيح ا ل أ و ل البضع وهل يستبيح به الثاني بضع أ م لا يستبيح به من نظر إ ل ى أ ن النهي لغرض ل منفصل قال يحرم هذا الفعل ولكنه يترتب عليه ا ل أ ث ر ومن قال بل النهي يقتضي ف س الفساد د ا وهذا الفعل هذا النهي ف ع ل ل هذا ا لا يبقي ل ف ع ل أ اثرا قال نكاح المحلل باطل لا يحل له منكوحته ولا يحلها لغيره لزوجته ص ف ح ة 45 مكروه المكروه ليس فيه ممكن تقراه لا ليس فيه اشكاله والمباح كذلك نتجاوزه ل ا الوقت يضيق قد شرحناهم ن ق ر أ ا ل ع ز ي م ة و ا ل ر خ ص ة والصحه ة س ا ل ع ز م م والرخصة من ا ق س ا م ا ل ح ك م التكليفي في مدارس م لما طلبه ا ل ش ا ر ع او اباحه على وجه ا ل ع م و م و ا ل ر خ ص ة س ط ل م ا اباحه ا ل ش ا ر ع ع ن د ا ل د و ر ة ت خ ف ي ف ا عن ا ل م ك ل ف ي ن ودفع ا ل ل ح ر ج عنهم وطلب و ا ل ب ا ح ة من اقسام الحكم التكليفي من هذه ا ل ح ذ ي ة قال بعضهم ان ا ل ر خ ص ة و ا ل ع ز م ه من اقسام الحكم التكليفي الى ان ل م ة والرخصة أ ق س العزيمه م ا ح ك م ا ل و ض ي باعتبار ا ع أن ل ة العادية الأصلية ترجع ت الشارع ر ر جعل إلى الأحوال للمكلفين سبباً لبقاء الأحكام أن سبباً ا ا و م س ا و أ ن ا ل ر خ ص ل من ك ل ف ي و اقسام ل س ب ب من أ الحكم الوضعي مقال مصنف ولكن ما ذهب إ ل ي ه ا ل أ و ل و ن هو ا ل أ ظ ه ر وهذا ما جرينا, جرينا عليه يعني في جعل ا ل ع ز ي م ة و ا ل ر خ ص ة من أ ق س ا م الحكم التكليف ا ل ر خ ص ة في ا ل ل غ ة ا ل س ه و ل ة واليسر وفي الاصطلاح ما ذكرنا أ ن و ا ع الرخص إ ب ا ح ة المحرم عند ا ل ض ر و ر ة إ ب ا ح ه ترك الواجب من الفطرة, الفطره للسفر تصحيح بعض العقود التي يحتاجها الناس كعقد السلم وما شكل ذلك حكم ا ل ر ص ة ا ل أ ص ل الرصة لباحة ولكن في وعجبة تكون قد ه الاصل س ب ب م ي ت و به مقصود في الرخصه وفي ا ل الاباحه م ع ف السبب ما جعله الشارع معرف لحكم ش ا ر ع بمعنى إ ذ ا وجد هذا السبب وجد الحكم وينعدم عدم الحكم يعني السبب كل ا م ن جعل الشارع وجوده ع ل ا م ة على وجود الحكم وعدمه ع ل ا م ة على عدم الحكم وهو مرادف ل ل ع ل في ا ص ط ل ا ح بعض ا ل أ ص و ل عندهم السبب والعله مترادفه ومن ا ه ا ل أ ص و ل من يفرق بين السبب والعله بان يجعل السبب خاصا بما ليس بينه وبين الحكم م ن ا س ب ة في د خ و ل الوقت ل ل ص ل ا ة ويجعل ا ل ع ل ة ما كان بينه وبين حكمه م ن ا س ب ة كالاسكار ب ا ل ن س ب ة لتحريم الخمر ومن أ ه ل ا ل أ ص و ل من يفرق بينهما فيجعل السبب عام يشمل المناسب وغير المناسب ويجعل ا ل ع ل ة الخاص فيكون السبب عام من العله فكل سبب فكل علة سبب وليس كله علة. فالعله سبب ل أ ن ه ا جعلها الشارع ع ل ا م ة الحكم ولكن السبب إذا كان السبب غير مناسب لا يسمى ع ل ة الشرط صفحة 50 ما يتوقف وجود الشيء على وجوده وكان خارجا عن حقيقته ولا يلزم من وجوده وجود الشيء ولكن يلزم من عدمه عدم الشيء يعني ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم مع د مع خروجه و ل ه مع خ عن ا ل م ا ه ي ة يسمى شرطا واما الركن فيتفق مع الشرط فيكونه يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لكن يفترق معه في ان ر ك ن داخل في ا ل م ا ه ي ة والشرط خارج عن ا ل م ا ه ي ة الشرط قد يكون شرطا في الحكم وقد يكون شرطا في السب ب في الحكم قد يكون شرطا للسبب وقد يكون شرطا للمسبب ك ا ل ح ر ز مهنا للمال مسروق شرط ل ل س ر ق ة التي هي سبب لوجود الحد هذا شرط في السبب وموت الممرض هذا شرط في الحكم في المسبب شرط في ا ل و ر ا ه في الارث والارض سببه و ا ل ق ر ا ب ة هو مسبب عن ا ل ق ر ا ب ة والشرط نعاني و كذلك باعتبار آ خ ر منه شرط ا ل شرعي وهو ما جعله الشارع, جعل الشارع وجوده عدمه يعني ما جعل الشارع عدمه يسبب ع د ا م الحكم هذا هو الشرط مع خروجه عن الماهيه هناك شيء اسمه الشرط الجعلي يعني شرط من ال... الوضعي م... يعني ما شرط يتع... يتع... لم يجعله الشارع سببا ولكن جعله الناس باشتراطهم بي... له سببا كما تشترط ا ل م ر أ ة طلاق مثلا أ و التمليك نفسها أ و أ ن لا يرحل بها عن أ ه ل ه ا أ و يشترط شخص في المبيع الانتفاعه ب ا ل س ل ع ة يوم أ و يومين يشتري هذا الكمبيوتر منك و يشترط يبقى عندي يوم او يومين هذا شرط ي س م ه شرط هذا عند الفقهاء يسمى الشرط الجعلي يعني جعله ا ل إ ن س ا ن جعله ا ل ع ا ق د شرطا والشارع لم يجعله شرطا يعني لازم يجعل م شروط بالاتفاق بين المتعاقدين هذا يسمى بالاصطلاح شرطا جعليا <متع> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <متع> ليكون <لي في المعامله المانع وما رتب الشارع على وجوده عدم وجود الحكم أ و عدم السبب يعني إ ذ ا كان قد يكون مانعا في الحكم وقد يكون مانعا لسبب الحكم و عكس الشرط ف إ ذ ا جعل الشارع وجود شيء ما مانعا من حكم ما هذا كان مانعا من الحكم و إ ذ ا جعله مانعا لسبب ما فهو مانع من سبب الحكم مثلا لو قتل الوالد و ل د ه لا يقتل به عند ج م ا ه ر العلم والسبب أ ن ما في الوالد من ا ل ش ف ق ة التي جبل عليها وفطر عليها يمنع من أ ن يقتله عمد ا ع د و ا ن ا والقتل لا يكون في القصاص إ ل ا إ ذ ا كان عمد ا ع د و ا ن ا فلا يكون القصاص في قتل والدي وولده و إ ن كانت في ا ل د ي ة و والمانع من السبب م ه ل الدين ا م ه ل ا الدين ب ن س ب ة ا ل ز ك ا ة مانع من السبب سبب وجوب ا ل ز ك ا ة ما هو النصاب الذي ح ا ل ة على الحول فلو كان هناك دين على ز ك ا ة ا ل ت ج ا ر ة م ه ل ا عليها دين فهذا يمنع من تحقق السبب وهو وجود هذا القدر من المال الكافي لنصاب اذا كان الدين ا ا نقصه من المال لا يبقى بعده ما يكفي نصاب فهو هذا هنا مانع من ه السبب ا ل ص ح ة والبطلان إ ف ع ا ل المكلفين إ ذ ا وقعت م س ت و ي ة أ ر ك ا ن ه ا وشروطها حكم الشارع بصحتها ص ف ح ة خمس وستين واذا لم تقع على هذا الوجه حكم الشارع بعدم صحتها أ ي بطلان ومعنى صحتها أ ن ه ا تترتب عليها آ ث ا ر ه ا ا ل ش ر ع ي ة ف إ ذ ا كانت من ع ب ا د ا ت ب ر ي ئ ة ذ م ة المكلف منها ك ا ل ص ل ا ة ا ل م س ت و ف ي ة ل أ ر ك ا ن ه ا وشروطها و إ ذ ا كانت ي ف ع ا ل ا ل م ك ل ف ا ل ص ح ي ح ة من العادات اي المعاملات كعقود البيع و ا ل إ ي ج ا ر ه والنكاح ترتب على كل عقد آ ث ا ر ه المقرر فله شرعا ومعنى بطلانها عدم ترتب آ ث ا ر ه ا الشرعي ة عليها طبعا في خلافة للصحة والبطلان البضعي خلافة أقسام الحكم من أقسام في للصحة من من الحكم التكليفي ذهب بعض الوصوليين الى ان وصف الفعل ب ا ل ص ح ة و ا ل ب ط ل ا ن من قبيل الحكم التكليفي محتاجين بان ا ل ص ح ة ترجع الى اباحه الشارع الانتفاع بالشيء والبطنان يرجع الى حرمه الانتفاع بالشيء لو ان الشخص بيع عن الشخص واشترط عليه ان, لا أن له الخيار ثلاثه أيام خلال ذ ه ايام ث أ البيع العقد باتفاع لا يباح الشخص ياتفاع الخيار هذا فظاهر أخونا النصحة والبطلال أحكام الوضع لأن الشارع حكم بتعلق الصحة بالفعل المستوفي وأركانه ذلك لذلك قبل وذلك تكليفي إلى لأن بتعلق به وذهب ينتهي يطعن في ومع وضع كونه لشروطه من حكم حكم من حكم إذن أنه أن وحكم بتعلق البطلان بالفعل الذي لم يستوفي اركانه وشروطه والقول الثاني هو ما ن ر ج ع ه ل أ ن ه ليس ب ا ل ص ح ة والبطلان فعل ولا ترك م ولا ت خ ي ر و إ ن م ا فيه وصف الشارع الفعل المستوفي لاركانه وشروطه بالصحه وما يتبع ذلك من ترتب الاذان عليه البطلان والفساد م ت ر ا د ث ا إ ل ا عند ا ل ح ن ف ي ة ا لانه يفرقون بين الواجب و ا ل ف ر يعني أنهم ي فما ر ق و والبطلان ن بين ا الصحة ف كان راجعا بين البطلان والفساد في المعاملات خ ا ص ة في ا ل ع ب ا د ا ت الباطل عندهم هو الفاسد كرجمه اما في المعاملات فيفرقون بين ا ل ف ا ط ل الباطلي والفاسدي فالباطل عندهم ما كان فساده ل أ ص ل ه والفاسد عندهم ما كان فساده لصفته فمثلا الربا مثلا هذا الحنفيه مثلا الربا النسيء باطل لو بعتك مثلا كيلو مهلا قمح بكيلو قمح إ ل ى أ ج ل بكيلو ا قمح مثلا إ ل ى أ ج ل هذا الربا ا هذا ربا يعني هذا العقد فاسد لا يتاثر عليه ملك ولا يمكن ه يصح بوجه من وجوه لكن عندهم إ ذ ا كان الفساد للوصف ليس ل ل أ ص ل يبطل ا ل وصف المحرم ويبقى أ ص ل ا ل ع ق د فلو بعتك دينارا من ذ ه ب بدينارين هذا محرم ولا لا هذا ربا فضل محرم عندهم من قبيل الفاسد ليس من قبيل الباطل لذلك لو رددت الي الدينار الزائد لاصح العقد عندهم فهم يفرقون بين الفاسد والباطل أ م ا الجمهور فلا يفرقون بينهما فالباطل عند ا ل ح ن ف ي ة ما كان الخلل فيه راجع إ ل ى أ ر ك ا ن العقد اي الى ص ي غ ة العقد أ و العقدين ا أ و محل العقد والفاسد ما كان الخلل فيه راجع إ ل ى أ و ص ا ف العقد لا الى أ ر ك ا ن ه يرجى لكن الشرط ل لا يكفي هذا في ا ل ت ف ر ي ق يعني لو قلنا بالوصف يكون ادق لان الركن, الركن م س أ ل ة اعتباريه مهلا اركان النكاح مثلا ا ل آ ن إ ذ ا قلنا مثلا عقد البيع اثم ل ن ا ل م ه م ن كامل الملكي في ا ل ب ي ا د من المعنى لسدكي لكن لكن لدينا هذا الملكي لكن ل ي ن ا هناك ل ك ي لكن لدينا ه ن ا ل ك ي لكن لدينا هناك م ل ك لكن لدينا ه م ا ك ملكي لكن ل د ن ا هناك ملكي لكن لدينا هناك ملكي لكن لدينا ل ن ا ك ملكي لكن لدينا هناك ملكي ل ك لدينا هناك ملكي ل ك لدينا ه ا ك ملكي لكن لدينا هناك ملكي ل ك ي م ا ه ن ا ل ملكي لكن لدينا هناك ملكي لكن لدينا هناك ملكي لكن لدينا هناك ملكي لكن د ا ه ن ملكلكلكلك ل د ي ن ه ن في قبيل من, قبيل من قبيل فاسد وليس من قبيل البعض إ ن شاء الله إ ذ ا ق ر أ ت م هذا الكلام المفصل الذي جاء به ستتضح لكم الامر أ و... م ر ونفتح ل ج ا ل لأسئلتكم ك فيكم دائما نصح بأن الكتاب إشكالات الكتاب كله الله دائما تقرأوا تحصلوا قرأنا قبل لأن لو حرفا بحرف ننصح بأن أن حتى تت لم اتسع له الوقت يقول بارك الله فيكم هل تدلون على أ ه م الابيات في م ظ ل و م ة اصول الفقه التي نصحتنا بها لكي ن ح ف ظ ه ذ ه الابيات إ ن شاء الله سانتقها ا ن ت ق ا ن و و ض ع ه ا على الموقع قريبا ان شاء الله امهلني ث ل ا ث ة أ ي ا م واصولي ذرا ا تذكرني يقول عندنا تفسير لا يلزم وجوده العدم وعدم ا ل ع د م وما إ ل ى ذلك ما اعطائي ا م ث ل نعم الوضوء الوضوء ب ا ل ن س ب ة ل ل ص ل ا ة هل نريد أ ن نعرف هل هو شرط او مانع أ و سبب أ و ركن صح ي د أ نعرف ن ننظر هل الوضوء يلزم من عدمه عدم ا ل ص ل ا ة يلزم من عدمه عدم وجوب ا ل ص ل ا ة صح هل يلزم من وجوه وجوب ا ل ص ل ا ة هل يلزم من عدمه عدم عدم عدم وجوب عدم وجوب ا ل ص ل ا ة إ ع ا د ة إ ع ا د ة لا لا <تصفيق> ش <تصفيق> و <تصفيق> يلزم اذن الوضوء يلزم من وجوده لا يلزم من وجوده وجود صح ولا عدم ويلزم من عدمه عدم وجوب ا ل ص ل ا ة إ ذ ن الوضوء شرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم كل ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم يسمى بشرط ان يكون خارج عن هل الوضوء يكون, يكون بعد تكبيره الحرام داخل ا ل ص ل ا ة ولا لا هو خارج عن ا ل ص ل ا ة وفي نفس الوقت لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم طيب ن أ خ ذ تكبيره الحرام هل يلزم من وجودها وجود ا ل ص ل ا ة وجودها يلزم من وجود ا ل ص ل ا ة لو كبرت لا بد ان تصلي لا انا س أ ل ت هل يلزم من وجودها وجود الصلاه هل يلزم من عدمها عدم ا ل ص ل ا ة نعم يلزم من عدمها عدم الصلاه اذن هي تشبه الشرط في هذا لا يلزم من وجودها و ج و د و ل ا ع د م و ي ل ز م من عدمها العدم لكن ما الفرق بينها بين ه ا بين الوضوء هي داخله ب ا ل م ا ئ ي ة ما يسماه ركن الركن لا فرق بين الركن والشرط إ ل ا الدخول و الخروج من ا ل م ا ه ي ة كلاهما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم فالشرط مهله وجوب الوضوء والركن مهله تكبيره الاحرام أ و مهله السلام واضح طيب المانع الحيض من ن س ب ه للمراه هل هو هل يلزم من وجوده وجود ا ل ص ل ا ة ها هل يلزم من وجوده عدم ا ل ص ل ا ة شرعا نعم يلزم من وجوده العدم لكن هل يلزم من عدم وجود ا ل ص ل ا ة لو المراه طاهر لا بد أ ن تصلي يعني قد لا قد لا, قد لا تصلي صح و لا إ ذ ن هو يلزم من عدمه من وجوده العدم ولكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم هذا يسمى مانع فهو ضد الشرط طيب السبب دخول الوقت والله وجوب وجود النصاب بالنسبه ل ل ز ك ا ة وجود النصاب بالنسبه ل ل ز ك ا ة هل وجود النصاب يستلزم وجوب ا ل ز ك ا ة نعم طبعا مع تحقق الشروط وانتفاء الموانع عدم وجود النصاب هل يلزمون عدم وجوب ا ل ز ك ا ة نعم يلزم من عدمه العدم ويلزم وجود الوجود ف إ ذ ا ع د م هو انعدم الوجوب و إ ذ ا وجد و د الوجود إ ذ ن هو يسمى سببا دخول الوقت سبب وجوب الصلاه اذا دخل الوقت هل تجب ا ل ص ل ا ة دائما نعم إ ذ ا لم يدخل الوقت هل تجب ا ل ص ل ا ة لا تجب إ ذ ا وجوده يلزمه الوجود وعدمه يلزمه وعدم يلزم العدم هذا يسمى س ب ب إ ذ ا باختصار ما لزم من وجوده الوجود ومن ع د م العدم يسمى سببا ما لزم من وجوده, لا وجوده العدم ولم يلزم من عدمه وجود ولا عدم يسمى مانع وما لزم من عدمه العدم ولم يلزم وجوده وجود ولا عدم يسمى شرط بشرط أ ن يكون خارجا عن ا ل م ا ئ ي ف إ ذ ا كان د ا خ ل فيها س م ي ة الاسكار سبب في تحريم الخمر وعرفنا السبب أ ن ه ما يلزم من وجوده الوجوب الوجود, الوجود, الوجود, الوجود, الوجود ومن عدمه العدم فهل يمكن القول أ ن ه ان عدم الاسكار عدم تحريم الخمر نعم إ ذ ا عدم الاسكار عدم تحريم الخمر إ ذ ا كان مسكر وهو كيف إ ذ ا كان مسكرا من كيف؟ لا ه كيف؟ ل نقصد أ ن يكون جسمه مسكرا لا يهم أ ن يكون هو مسكر في نفسه هذا لديه ل خ ا ر ج ي يعني <تصفيق> ما اذكر كثيره فقليله حرام حديث صحيح لكن هذا شيء آ خ ر هذا تحريم آ خ ر للذريعه يعني لم افهم المحترم لذاته المحرم لذاته والمحرم لغيره المحرم لذاته من الزنا و ا ل س ر ق ة والخمر وما الى ذلك والمحرم لغيره مهلا نكاح التحليل نكاح التحليل محرم صح أنها ليس لذاته يعني ا ليست ع ق د نفسه رجل ت ز و ج امرأة يعني ي ل محرما له شروط شروط النكاح كلها م ت و ف ر ة إ ل ا أ ن ه جاءه أ م ر خارج عنه به م ف س د ة خ ا ر ج ة عنه ما ي هي, هي التي النكاح حرمت فاصطلح العلماء على تسميته محرما لغيره ما فائدته ة ق س ي م ف ا ئ د ت أ ن المحرم لذاته يتفق العلماء على أ ن ه يؤثر الفساد بينما المحرم ل غ ي ر ه يحصل بينهم التفاوت والخلاف أو بعض بعض في ل ق ض ا ئ ه لفسادهم و بعض ترتب بعض ا ل آ ث ا ر على ترتب بعض ا ل آ ث ا ر فيرتبون ي بعض ا ل آ ث ا ر في المحرم لغيره كما قلنا ا ل ص ل ا ة في بعض ا ل م ق ص و ب ة تصح مثلا عند ا ل م ا ل ك ي ة فلا يطالب بالقضاء مع تلبسه بالاذن أ ي م ا الافضل ا ل أ خ ذ بالرخص ام الأخذ بالعزائم؟ العزائم الرخص وانواع منها ما هو واجب فلا م ن د و ح ة في ا خ ذ به ومنها ما هو مباح فيخير به ومنها ما هو مندوب فيستحب والاخذ بالرخصه ومنها ما يرجح يعني الرخص م ت ف ا و ت ة وليست على د ر ج ة و ا ح د ة و ا ل أ ص ل العام ا ل أ ص ل العام أ ن ا ل أ خ ذ بالرخص أ ف ض ل في حديث ورد في ذلك إ ن الله يحب أ ن تؤتى رخصه كما يكره لا لا لا يصح الصحيح كما يكره أ ن تؤتى محارمه هذا الذي صححه بعض ا ل ع ل م مع أ ن ه تصحح في ه كلام أ م ا كما يكره كما يحب أ ن تؤتى رخصه لا يصح ا ل ص ل ا ة في م س ج د فيه قبر ص ح ي ح ة مع ح ر م ة الفعل هل معناه أ ن ه يؤجر على صلاته عند الله ويعاقب على مكان صلاته هذا هو الظاهر عند من يرى صحتها ز ر ا ع ة العنب مباحه فهل من ن و ى ب ي ع ه ا لمعصب خمار صار حراما لغيرها ل ل لمن الله تعالى هل أ الأحكام أن الأحكام س ح مباح حرمة ة بيعت بها فإذا وهكذا الوضعية الشرعي يعصي تكون الوضعية أحد تتقصد ق و ا وما ن ن ي إ ل ى ذ ل ك ف هذا ه ل ت كان ي ق ا ل لك ان الله يحب ان ت ك و ن هذا هو الرسول ويعطي هذا ا ل ل هو ا ل ن ر ج و أن ت ف ص ل ن ن ا أكثر و ا ع ا ل س ن ذ ا ل و ا ج ب ة و ا ل م ؤ ك د ة و ا ل ض ع ي م ع ط ا ي ه فرق بين ا ل ف في ر ض و ا ل س ن ا ل م ويعطي هذا هو ا ل م ر أ ة ا ل م ص ح ع ف ي ه ا خ ل ا ل ن ر ج و أن ت ل ويعطي هذا هو ا ع ا ل س ن س ا ل و ا ج ب ة ه ن ا ك ا ل س ن ل هناك س ن ة م ؤ ك د ة وهناك س ن ة خ ف ي ف ة س ن ة م ؤ ك د ة مثلا مهلا ص ل ا ة الكسوف مثلا ص ل ا ة الخسوف ص ل ا ة العيدين أ ساسمى اكدها واخرج لها حتى ا ل ح ي الضاقيه ه ذ م ؤ ك د ة هناك س ن ة غير م ؤ ك د ة مهلا ص ل ا ة الرواتب مثلا أ ساسمى فعلها بعضها أ ش ه ر ه و ب ع ض ه فعل ه في بيته لكن ص ل ى ه ا في ا ل ر ج و ل ة وداوم عليها وهناك س ن ة أ خ ف من ذلك وهي أ خ ف ا ه ا أ ك ث ر ر ك ع ة الفجر د و م عليها ولكنه على شكل ليس معلن كما هو ا ل ش أ ن في ب ق ي ة ا ل ص ل ا ة هل ا ل ط ه ا ر ة شرط في لمس المرأة المصحف ر أ ة ا ل م ا ن في ه اخره نعم يشترط في لمس المصحف عند جماهير العلم الاربعه والجمهور أ ن ا ل ط ه ا ر ة فلا يجوز للمحدث أ ن يمس ه المصحف و ا ل م ر أ ة داخله في ذلك إ ن كانت م ح د ث ة ك ل ه ان أ الخلاف في حكم ا ل ص ل ا ة في ا ل أ ر ض ا ل م غ ص و ب ة يعود الى اختلاف في ت ص ر ي ف المصلى الى المغصوب ة بين شرط وركن اي خلاف في دخولها في ماهيه ا ل ص ل ا ة أ م انهم أ اتفقوا على أ ن ه ا شرط خارج عن الماهيه ما يترتب ت ر على ذلك و ج ا نعم ظهر الله ع ل ى م ن الخلاف هو في ق ض ي ة الدخول في الماهيه وهو ما يعبرون عنه ب ف ك ا ك الجهه قالوا الجهه و مفكر ن لماذا يعرف بعض العلماء الاحكام التكليفيه بما ت ر ت ب عليها ل أ ن يقول و ا ج ب ما يعاقب على تركه ويذاب على فعله وهل ه م ت فرق بين ا ل ف ا س د والباطل العلماء يعرفون الحكم أ ح ي ا ن ا ببعض آ ث ا ر ه هذا من ن ا ح ي ة ا ل م ن ط ق ي ة و ا ل ك ل ا م ي ة غير مقبول لان الشيء لا يعرف باثاره إ ن م ا يعرف ب أ و ص ا ف ه ذ ا ت ي ة لكن هذا م س أ ل ة كلاميه نحن لا علاقتينا وقواعدهم فهذا أمر آخر. ليس مهم. حتى لو بها س د ولا ى طريقة أ ن ه صحيح ا ل م ن ا ط ر ي ق ة القصد بالتعريف والحد هو ا ل إ ف ه ا م فما يحصل به ا ل إ ف ه ا م هو اني عرفت لك حدا منطقيا جامعا مانعا لكن لم تفهم ا ل ف ا ئ د ة المهم أ ن أ ت ي ك بشيء آ ث ا ر تفهم بها المراد هل ه م ت فرق بين الفاسد والباطل لا فرق بين الفاسد والباطل عند جماهير العلم و ا ل ح ن ف ي ة يفرقون ه فيجعلون الباطل ما كان الفساد فيه راجعا ل أ ص ل ه والفاسد ما كان الفساد فيه راجعا لأصله وصفه هل يدخل المسح على الجوارب وليس الخفين بمفهوم ر س خ ة المسح على الخفين اختلف العلماء في ذلك فجمهوره العلمي لا يدخلونه في ر خ ص ة المسح على الخفين وبعض اهل العلمي يدخله من في ذلك وعمل به بعض ه العلم من الحديث كلمه احمد واسحاق ل إ وغيرهم بشرطه بشرط مسح الخفين ان ي ل ب س على طهارته فمن فعل ذلك حدله المسح عليهما ك ا ن س خ ي ن ي ن يستران محل الفرد ويسخنانه إ ذ ا داوم من النساء السلم على ر خ ص ة ه ذ ا ت ح و ل إ ل ى س ن ة هي أ ص ل ا س ن ة بمجرد فعلها لها م ر ة واحده ة إذا داوم عليها فتزداد في مدارج السنيه تكون في أ ع ل ى درجات س ن ي ه وقد يكون قريمة المداومه قد تكون ق ر ي ن ة على ا و ج و ه خ ا ص ة إ ذ ا جاء هناك أمر أو م امر إذا هل د او نعم ا ما ا ل ل عليه وسلم على صلاة الوتر ولا ه أنه يعرف مخالة ذ ل كان كيف ي نفرق ن ب ه و ب ي الواجب؟ يفرق بينها وبين و ا ج ب أ ن ه لم ي أ م ر ن ا بالوتر على جهه الالزام بيننا في حديث أ ن ه لم يفرق عينا إ ل ا خمس صلوات كما قال في ح د ي ث هل علي غيرها قال لا إ ل ا أ ن تطوع ب ي ن ن ا ان ما سوى, ما سوى الخمس كله ليس بواجب وبيننا بمداومته له على د ر ج ة ت أ ك ي د ه على أ ن ه مؤكد أ ن ه س ن ة م ؤ ك د ة ا ل ح ن ف ي يرونه واجبا تفاجات بحكم كراهيه لحم ا ل أ ر ا ن ب ل أ ن ن ي كنت أ ح ب ك لا ه لا تذكر ن بعض اللحوم نذكرك ل دم ما دمت تحتاج ل ح م ا ل أ ر ا ن ب وهذا سيحرم عليك ا ل مزيد من اللحوم لنذكرها فقط كراهيه لحم ارانب ل أ صحيح أ ن ه ا لا ت ك ر ا لانه لا يجدها عند قومه ككراهيته للضب أ ح د ا ل صحابي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا المبارك كان على مسرعه هل يعتبرون ان يقع ا ل ج م ا ع مباح نعم و إ ذ ا كان كذلك ف إ ن ه ي و د ي إ ل ى الاثم و ا ل ث و ى وان ن ق و ل ب أ ن ا ل م ب ا ح ي ج ر على فعل ا قلنا إ ن المباح اذا صاحبت ه ن ي ة ص ا ل ح ة ت ح و ل إ ل ى مندوب فهنا ينتقل الندب ل أ م ر خارج عنه لكن هو في وصفه مثلنا بشرب الماء قلنا شرب الماء مباح لكن اذا كان لدفع الموت كان واجبا ف إ ذ ا كان ل أ م ر آ خ ر شخص لا يحتاج إ ل ي ه وليس عطشانا يكون م ب ا ح عقد الزواج إ ذ ا كان محله أ ح د المحارم مع عدم العلم بذلك لسبب من ا ل أ س ب ا ب فمعلومه انه إ ذ ا علم بذلك صار العقد باطلا لكن هل عدم علمه بذلك ابتداء يترتب عليه شيء مما يترتب على عقد ا ل ن ق ا ح الصحيح اذا كان يعلم ذلك واقدم عليه مع العلم فهو باطل لا يترتب عليه أ ي آ ث ا ر من آ ث ا ر من اثارك اما إ ذ ا كان جاهلا ب أ ن ه ا محرم مما تبينت ا ل ح ر م ة يبطل في ذلك الوقت يفسخ و ت ت ر ت ب عليه بعض الاثار ك المهر يترتب عليه الميراث لا م ي ر ل الميراث ا الولد نعم اما ميراث الزجره يترتب ع يترتب عليه بعض ا ل آ ث ا ر لكنه يبطل م ب ا ش ر ة إ ذ ا كان المحل العقد يبطل العقد ولم يترتب عليه اثاره الشرعي توضيحه في اجابه الدرس السؤال الذي قبله نحتاج لبعض المعاملات ا ل ت ج ا ر ي ة الى اخذ مال قبل البيع ه و ما يعبر عنه بالعربون فهل يعتبر هذا ر خ ص ة نفس السؤال ب ا ل ن س ب ة ل ل س م س ر ة العربون إ ذ ا كان يحسب إ ذ ا كان الشخص ي أ خ ذ العربون و ي ح س ب ه من ضمن سعر ا ل س ل ع ة إ ذ ا باع ا ل س ل ع ة و إ ذ ا م يبيع ا ل س ل ع ة رده إ ل ى صاحبه فهو جاهل اما إ ذ ا كان س ي أ خ ذ العربون سواء حصل بيع ا ل س ل ع ة أ م لم يحصل فهذا يكون محرما و د ا خ ل في قوله تعالى لا ت أ ك ل و ا أ م و ا ل ك م بينكم بالباطل التعريف الصحيح هو ترتب اثر مطلوب من فعل عليه لم أ ف ه م ه يعني ترتب ا ل أ ث ر البيع ترتب ا ل ي ه اباحه الوضع العزق ترتب عليه هو الحريه و كل ك شيء بحسبه ف إ ذ ا كان النكاح صحيح ترتب عليه ا ب ا ح ة ا ل ز و ج ة وترتب عليه ا ر ض ه ا لزوجها وترتب عليه ا ل ع د ة ان طلقها وترتب عليه المهر ان دخل بها او نصفه يدخل وهكذا. اذا كان العقد باطل لا يترتب عليه شيء من هذا حسب ما فهمنا من كلامك أ ن الفساد والحرام تقريبا سيان بل أ ق و ل سيان بدون تقريب فان الواجب م ا البيع ق ت ص ل ة م حرام معناه ع ة أنه ي أيضا ع فاسد الواجب هو الصحيح فمن اداه كما أ و ج ب ه الله عليه فهو الصحيح فلماذا التفريق لا الواجب ليس, هو الواجب ليس هو الصحيح الصحيح قد يكون واجبا وقد يكون مباحا وقد يعني البيع م ل اذا البيع إ بعتك س ل ع ة ب ا ل س ل ع ة لا يسمى واجبا هذا شيء مباح ا ل ف ع ل ل ا مباح لكن يسمى صحيحا لا يسمى واجبا ولا يسمى محرما ما فهمت الربط الذي ربط به الشيخ بين الله هل هناك اختلاف ب ا ل ن س ب ة للطهاره الصغرى ومس المصحف ا ل ل ه ي ق ض يمس المصحف ب ا ل ن س ب ة ل ل م ا ل ك ي ة عنده مانع من الحدث كله مانع من مس المصحف وسواء كان اصغر او أ ك ب ر ولكن الصحيح ا ل ل ه أ ع ل م أ ن ا ل أ م ر فيه يسر خ ا ص ة ب ا ل ن س ب ة ل ل م ب ت ل ا به المصحف كالقارئ وما إ ل ى ذلك هل الحيض منع لدخول المسجد هناك حديث النساء سلم قال إ ن ي لا أ ح د المسجد لحائض ولا جنب فمن صححه الحديث منع ومن لم يصححه أ ب ا ا ل م ع ب ا ل والظاهرية م ن والمزني من الشافعيه على ا ل ا ب ا ح ة و ا ل أ ظ ه ر عندي هو ا ل ا ب ا ح م نعم ق ر أ ت ه الجزء والربع ق ر أ ت ا ل ق ر آ ن للحياه الراجح جوازه أ ي ض ا وهو مثل ا ل م ا ل ك ي ة والحنابله فهي الضروره التي تبيح القرض الربوي فعندنا ا ن ت ش ر ت القروض ا ل ر ب و ي ة المسكن و ا ل س ي ا ر ة خ ا ص ة المسكن يقولون ض ر و ر ة لا ليس المسكن ب ض ر و ر ة و ل ي س ا ل س ي ا ر ة ب ض ر و ر ة و إ ن م ا ا ل ض ر و ر ة التي تبيح الربا هي ا ل ض ر و ر ة التي تبيح الميت إ ذ ا كان ت الرجل في السجن هل يقوم ب ق ص ر لا اذا كان في السجن في بلده لا, لا, لا يقصر ما اذا كان مسجون في بلد آ خ ر كان على سفر وسجنه ي ق ص ر من السجن ما حكم البيع بالمسجد إ ذ ا وقع وارض باطل هذا من المحرم لغيره وختلف فيه هل هو فاسد أ م لا بناء على ت أ ث ي ر النهي فمن نظر لعدم فكاك ا ل ج ه ة قال البيع باطل ومن نظر لفكاك ا ل ج ه ة قال ي أ ذ ن والبيع الصحيح ومن نظر لعدم من قال ا ل ج ه ة غير مفكه في النهي أ ف س د ه من جعل ا ل ج ه ة غير مفكر أ ف س د ه ا ل ع ق ل ومن جعل ا ل ج ه ة م ف ك ر قال عصى وصح ما ف ع ل أ ق و ل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم احمد واتوب اليوم ن شاء الله ما اكون زربه اليوم في ا ل أ خ ي ر ه لعبدكم يشكي من ا ل ز ر ب ة